الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية وإن استطعتم أن تلقوا ربكم وأنتم خفيفة ظهوركم من دماء الناس خميصةٌ بطونكم من أموالِهِم كافةٌ ألسِنتُكم عن أعراضِهم مُلازِمون لأمرِ جماعتهم، فافعلوا فوالله الذي لا إله غيره إن ذلك لهو الفوز العظيم ومن يُطِعِ الله ورسوله ويخشى الله ويتَّقِه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون عالمنا اليوم تتجاوز فيه صور من الظلم والجور والعدوان حدود الزمان والمكان وتظهر فيه الوان من البغي وانتقاص الحقوق الإنسانية المشروعة بدوافع عنصرية وموروثات طائفية وخلل عقدي وفكري مما يؤكد الحاجة الماسة إلى إصلاح النفوس والعقول وتهذيبها بصالح الأخلاق ومكارم الصفات التي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإكمالها ورعايتها والتي تقوم السلوك وتصلح فساد القلوب وإن من أعظم تلكم الأخلاق وأشملها لجميع نواحي الحياة قيمة إنسانية إسلامية كبرى ومبدأ رفيعا بديعا غدا مقصدا من أجل مقاصد الشريعة وكلياتها ألا وهو الإنصاف والعدل الإنصاف والعدل الذي ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل تحقيقه في الأرض لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته بالإنصاف والقسط في الأقوال والأفعال والحكم بين الناس كما قال الله واؤمرت لأعدل بينكم وقال واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وقال واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وامتثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر ربه وتوجيهه وطبق العدل والإنصاف في كل أحواله وأيامه وسنته الشريفة وسيرته العطرة خير مثال وشاهد وتربيته صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه على الإنصاف والعدل مع الموافق والمخالف لا تحصى شواهده ولا تعد نماذجه أمّة الإسلام مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشيخ كبير من أهل الذمة، وهو يتكفف الناس ويسألهم، فوقف عليه وقال مقولته الشهيرة: ما أنصفناك؟ ما أنصفناك؟ أن كنا أخذنا منك الجزية في شيبتك، ثم ضيعناك في شيبتك، في شيبتك، ثم أمر له برزق دائم. عدل وإنصاف لا يقف عند حدود وأعراف يشمل القريب والبعيد والمسلم والكافر هذا العدل والإنصاف هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سعى إلى فكاك لما سعى في فكاك أسر المسلمين عند التتر وعلم أنهم لن يطلقوا معهم أسر أهل الذمة أصر رحمه الله على إطلاق الأسر كلهم وقال في سموه نفس وإنصاف لا نذير لا نظير له قال بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإن نفكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة أيها المسلمون إن الإنصاف حلية الشريعة وزينة الملة وركيزة الإصلاح وهو خلق الأنبياء والنبلاء وواسطة عقد السعادة وصلاح الأحوال وما تحلى به أحد إلا دل ذلك على سلامة صدره وطهارة قلبه وجودة عقله وإذا ضيعت الأمة الإنصاف فلا تسل عن فشوى الأنانية والأثرة والإجحاف وبخس الناس أشياءهم، فتفتروهما مهم عن تحقيق الأمانة والجودة في الأعمال والمنجزات، ويذوق المجتهد والناجح والمخلص مرارة الجحود والنكران وإخفاء المحاسن وإبراز المساوي مما يضعف في المجتمع. روح الجدَّة والابتكار والعمل المثمر البنَّى إن الإنصاف ثمرة العدل ورونقه وبهاؤه ولا يمكن أن يستفيد العبد من علمه بالحق حتى يقيم العدل والإنصاف كما قال الله وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولقد أنصف القرآن أهل الكتاب حينما قال ليسوا سواء. وقال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولذلك كان الواجب على العبد أن يزن الأمور بميزان العدل والإنصاف حتى يحيا حياة كريمة هانئة فإن لربه عليه حقا ولوالديه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولأولاة أمره عليه حقا والإخوانه عليه حق والإنصاف أن يعطي كل الذي حق حقه وإن المقصدين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أمة الإسلام إننا في زمن أحوج ما نكون فيه إلى فهم حقيقة الإنصاف والتأدب بأدابه، فليس من الإنصاف في شيء أن يعامل به قوم لمحبة أو قرابة، ويغض الطرف عنه في معاملة قوم آخرين، وليس من الإنصاف أن تسوء العلاقات الأسرية والاجتماعية بمجرد زلة أو هفوة. بل الواجب أن تلتمس الأعذار ويغلب جانب المحاسن الكثيرة ويقبل العفو من الناس ويقبل العفو من أخلاق الناس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أعظم قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تأسيس هذه القاعدة التي هي من أهم قواعد الإنصاف. حيث قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن مقمنة يعني لا يبغض ولا يكره ولا يكره زوج مقمن زوجته المؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر رواه مسلم وغيره وقال سعيد بن المسيب رحمه الله ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلكان إلا وفيه عيب ولكن من ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب وهب نقصه لفضله إن هذه النظرة المتوازنة الحكيمة يجب تطبيقها في التعامل مع الحكام والولاة والعلماء. وذوي الهيئات والشرف وسائر الناس ومع المخالفين كذلك فيعاملون جميعا بهذا الميزان النبوي الذي يحفظ لهم حقوقهم ومحاسنهم مع الإصلاح والتقويم والنصيحة لهم وإن من أبها صور الإنصاف ألا تفسد علاقتك بالمسلمين بسبب اختلاف وجهات النظر. فهو لا يفسد الود والمحبة عند التجرد والإنصاف ولا تأخذهم بلازم قولهم فهو ليس بلازم لهم وتحسن الظن بهم وتضع أمرهم على أحسن ما لم يأتي ما يغلب ذلك وإياك إياك أنت ظن سوءا بكلمة خرجت من أخيك المسلم وأنت تجد لها في الخير محملا ومخرجا أمة الإسلام إن مما يخدش الإنصاف ويخرمه أن يتورط المرء في نشر أخطاء وزلات مسلم ظاهر العدالة والسلام ويكتم حسناته ومحاسنه ولعله قد حط رحله في الجنة والقاضح لا يشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب ابن أبي بلتاعت رضي الله عنه لعل الله الطالع على أهل بدر فقال ملو ماجئتم فقد غفرت لكم وإن المنصف إذا انتقد فإنه ينقض الأقوال للقائلين فيكون نقده للرأي والفعل هادفا بناءا بنية طيبة وأدب حسن لا بقصد الإسقاط والتجريح والتوبيخ والدخول في النيات والمقاصد فالقرآن حينما نقد إنما نقد الأقوال والأفعال فقال ومنهم ومنهم ومنهم ولم يسمي أصحابها وتمثل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وإن من أجل عُر الإنصاف التثبُّت والتأنِّيَ في تصديق الأخبار وبناء الأحكام عليها وما ثبت لمسلمٍ من العدالة والفضائل فلا تُنفى عنه ولا تُزال إلا بيقين مثله أو أقوى منه لا بالظنون والشكوك وزعموا وقالوا فبئس مطية الرجل زعموا وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ أيها الناس أخذُ الناس بظواهرهم وتركُ سرائرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وقبولُ الحق من الحبيب والبغيض والاعترافُ بالخطأ وكلامُ الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يُروى ولا يشاع هو عين الإنصاف والتسامِي ومراعات اختلاف علماء مذاهب المسلمين المتبوعة واجتهاداتهم السائغة والإعذار لهم وعدم التشنيع والذم والسعي في جمع الكلمة على ولات الأمور ونبذ الفرقة والاختلاف المذموم كل ذلك من أهم الأسس التي يبنى عليها الإنصاف والعدل التي تشيع الأمن. والتي تشيع الأمن والاستقرار في المجتمعات وتبعث الطمأنينة وتهيّ النفوس والعقول للإنتاج والعمل المثمر المنّاع إن الإنصاف فطرة ربانية سوية وقيمة خلوقية نبوية من أخذ بها وتحلّ سعد وفاز وعلا وترقى والله يحب المقصّطين ومن خالف ذلك، من خالف ذلك، واتبع منهج المطففين الذين يأخذون الذي لهم وافراً كاملا ويُخسرون وينقصون في حقوق غيرهم وفي الذي عليهم، فما أبعده من منهج وما أجدرهم بقول ربنا سبحانه ويل للمطففين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.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 وبعدُ، أيها المسلمون، الإنصافُ عزيز الإنصافُ عزيز وكل الناس مُحتاجٌ إليه وهو شاقٌّ على نفوس كثير من الناس الذين تلبَّسوا بآفاتٍ قلبيةٍ وسلوكيةٍ منعتهم من التجرد لله والتحلِّي بحلية الإنصاف العظيمة ذلك أن كثيرا من الناس يحملهم هوى النفوس، والغضب، والغيرة, والغيرة، والحسد، والكبر على عدم الإنصاف، والتمادي في الإجحاف، وغمط الحق، وازدراء الناس، وبخسهم محاسنهم، وكتمها، وتمني زوال النعمة عن إخوانهم حسدا من عند أنفسهم، وإن عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساواة، ومن أكثر ما يمنع العبد من أن يكون منصفًا عادلا التعصب المقيت لغير الحق والتحزب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاستبداد بالرأي والاستبداد بالرأي هذا، وإن الغلو والتطرف. لا يمنع المرأة من الإنصاف فحسب بل يحمله على سفك دماء المسلمين وتكفيرهم وتفسيقهم بغير حق واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولذلك كانت الخوارج كلاب النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم من أشد الفرق ظلما وعدوانا وبعدا عن العدل والإنصاف، وتراهم لفساد رأيهم وعقلهم، ينهشون، ويتعوون، ويتهارشون على المسلمين والمصلين، وقد سلم منهم أهل الأوثان، كما هو الحال في بعض بلدان المسلمين الذين بتلو بأهل الغلو والعنف والتشدد، أمة الإسلام. إن كثيرا من قضايا المسلمين المعاصرة ومشكلاتهم لا ينظر إليها بعدل وإنصاف لا ينظر إليها بعدل وإنصاف مما يزيد الجراح التسعة والألم إلاماً فتطول المحن وتتعاظم المأونة على بعض بلاد المسلمين ولكن بفضل الله ونعمته. تضافر جهود المملكة وإخواننا المسلمين في الدول الإسلامية لرد العدوان ورفع الظلم الواقع عن إخواننا ورفع الظلم الواقع على إخواننا في فلسطين وسوريا واليمن ودحر أفكار التطرف والإرهاب بعاصفة حزم تارة وبتحالف إسلامي تارة أخرى. وسعي حثيث لكشف المعتدين والحاقدين ورد كيدهم وإبطال مكرهم كما بين ذلك بوضوح وجلاء خادم الحرمين الشريفين أيده الله في خطابه الضافين الذي أكد فيه حرص المملكة على الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين في المحافل الدولية والواجب على المسلمين جميعا. هو نصرة المظلومين وغوث المستغفين ونجدة الملهوفين والوقوف مع كل صادق وناصح قام في سبيل تحقيق ذلك والحذر الحذر الحذر الحذر من تخذيل المخذلين وإرجاف المرجفين الذين يفدون في عضد المخلصين ويأتلون ضدهم في الذروة والغارب لكي يشدّت جهودهم ويبعثرو نجاحاتهم. وإن على أصحاب الأقلام والكتابة في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل, وشبكات التواصل الاجتماعي واجبا شرعيا واجبا شرعيا بالقيام بالعدل والإنصاف. فيكونون صفا واحدا مع حكامهم وعلمائهم وبلادهم ضد أهل البغي والعدوان والظلم فتلتقي الجهود وتتكامل، وتشتد اللحمة وتتعاون في الوقوف مع حكامنا وعلمائنا والمخلصين في مثل هذه الأحداث والفتن والمدلهمات. وأن يمثّل الجميع قول ربنا سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه منهم ولولا لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة ورفع له بها عشر درجات وحط عنه بها عشر خطيئات وكتب له بها عشر حسنات فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيّدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار. وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذنورين وعليا أبا الحسنين وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم منصر من نصر الدين وأخذوا من خذل الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم منصر إخوانا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم منصر إخوانا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم منصر نصر المؤزرة. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وأنصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر انصرهم على من ظلمهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم صرهم على من عاداهم ولا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه وأعنه وسدده وأيده بروح منك يا رب العالمين اللهم وفقه ونأيبه لما فيه خير البلاد والعباد اللهم وفقه ونأيبه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغليك للشر برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا، وارزقنا واجفرنا، وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتائه ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون